لما سطرت هذا الفصل المتقدم رأيت إذكار النفس بما لا بد لها في الطريق منه وهو أنه لا بد لها من التلطف فإن قاطع مرحلتين في مرحلة خليق بأن يقف فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن وإذا تعبت الرواحل نهض الحادي يغنيها وأخذ الراحة للجد جد وغوص السابح في طلب الدر صعود ودوام السير يحصر الإبلاء والمفازة صعبة ومن أراد أن يرد تلطف بالنفس فلينظر في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتلطف بنفسه ويمازح ويخالط النساء ويختار المستحسنات ويستعذب له الماء ويختار الماء البارد والأوفق من المطاعم كلحم الظهر والذراع والحلوى وهذا كله رفق بالناقة في طريق السير فأما من جرد عليها الصوت فإنه يوشك أن لا يقطع الطريق وقد قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق فإن المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا أبقى واعلم أنه ينبغي للعاقل أن يغالط نفسه فيما يكشف العقل عن عواره فإن فكر المتيقظ يسبق قبل مباشرة المرأة إلى أنها اعتناق بجسد يحتوي على قذارة وقبل بلع اللقمة إلى أنها متقلبة في الريق، لو أخرجها الإنسان لفظها، ولو فكر في قرب الموت ما يجري عليه بعده، لبغض عاجل لذته، فلا بد من مغالطة تجري، لينتفع الإنسان بعيشه، كما قال لبيد، فأكذب النفس إذا حدثتها، إن صدق النفس يزري بالأمل، وقال البستي أفد طبعك المكدود بالهم راحة، تجم وعلله بشيء من المزح ولكن إذا أعطيته ذاك فليكن بمقدار ما يعطى الطعام من الملح وقد قال أبو علي بن الشبل وإذا هممت فناج نفسك بالمناء وعدا فخيرات الجنان عدات واجعل رجاءك دون يأسك جنة حتى تزول بهمك الأوقات واستر عن الجلساء بثك إنما جلساءك الحساد والشمات ودع التوقع للحوادث إنه للحي من قبل الممات ممات فالهم ليس له ثبات مثل ما في أهله ما للسرور ثبات لولا مغالطة النفوس عقولها لم تصف للمتيقظين حياته وقال أيضا بحفظ الجسم تبقى النفس فيه بقاء النار تحفظ بالوعاء فباليأس الممض فلا تمتها ولا تمدد لها طول الرجاء وعدها في شدائدها رخاءا وذكرها الشدائد في الرخاء يعد صلاحها هذا وهذا وبالتركيب منفعة الدواء وقد كان عموم السلف يخضبون الشيب لألا يرى الإنسان منهم ما يكره وإن كان الخضاب لا يعدم النفس علمها بذلك ولكنه نوع مخادعة للنفس وما زالت النفوس ترى الظاهر وإنما الفكر والعقل مع الغائب ولا بد من مغالطة تجري ليتم العيش ولو عمل العالم بمقتضى قصر الأمل ما كتب العلم ولا صنفه فافهم هذا الفصل مع الذي تقدمه فإن الأول في مقام العزيمة وهذا في مكان الرخصة ولا بد للتعب من راحة وإعانة والله عز وجل معك على قدر صدق الطلب وقوة اللج وخلع الحول والقوة وهو الموفق